وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تحبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ڈل ما تلا اکوسم میر پلم جا ہقو پالو هذا دس کرو نَبِيُّهُ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ فَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَزَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات وَفَعْناَا بَع وَهُم صَوْوقَ بَعْض دَوجاتٍ لتَّخِدَ دعب دَعو سُخريا وَورحْمَةُ رَبِّكَ قيِرُ مَِّا يَجنعُون وَلَلا أي يكَ تُؤون چلوتی ہے سروالئی ہے خروف كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا ولا اخره عند ربك للمتقين ومن يعص عن ذكر الرحمن نطيق له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم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 ف فَأَن تَتُسمْصَُّ أَوْ تَهْدلَهُم يَومَ كانََ فِي وَلالِ مُبيد فَإَِّا نَذهبَبَ النَّ بِكَ فَإَِّا مِنهُم تَقِمون أَوْ نُرِييََّكَ الذي وَعددناء فَإَِّا عَلَهٍِ مُقتَذِرون لو لونی و سلم جی آجون فرعون وملئه فقال نو رسول رب العالمين فلما جاء الكون وما نريهم من آيات الله هي أكبر من أختها وأخذنا بالعذاب علهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنصُدُونَ وَلَدَا فِي دَعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ النَّهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمَن قَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فلولا ألقي عَلَيْهِ من قومه إنهم كانوا قَوْمًا میستی فَلَمَّا وآسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آسفون هَتَنَا خَيْرٌ لَّمْهُ مَا ضَرَبُوا هُنكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمُ الْقَصِيمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكم فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَضِلُّ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَلَا يَفْتِنُكُمُ